وَإِنْ تَنَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُدّوا عُدًّا وَلَن تُغْنِيَ عَنكُم فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَتَوَلَّوْا عَنْهُ أَن تَسْمَعُوا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 جيبوا لله وللرسول إلى دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاطة واعلموا أن الله شديد العقاب